بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأفان قل الأفان لله ورسوله أسلقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومن ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين lan ka li hun in janti lun an ka fil ham tiba dama sab yan an al maut wa hum ya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 خذونا أن غير ذات الشوكات تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق في كلماته، ويقطع دابر الكافرين. فَإِنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ فَسَجَدُوا لَكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِالْفِ مِنَ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن بي قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عالمين عزيز الحكيم إذ يغشيكم المعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأخذاب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سَأُلْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ فَوْقَ الْآخَرِينَ ۖ وَنُسْطِفِزُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءُوا innama illaha wa rasuluhu fa in ma alladhi zulqom dzalikum كفًا زحفًا فلا تنوهم الأدب مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِوَظْبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَا أُصْلِحَ السَّالِمُ Salam tak kutulum, walakin Allah kutulum. Wma ramaita, iz ramaita, walakin Allah ramah. سنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مُهِين كيد أوفَ قد جاءكم الفتح وإن تتهوف هو خير لكم وإن تعودوا نعوذ ولن تغنى عن فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ولو عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهو الشَّرُّ الدَّوَامُ عِندَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّ مَثَلَهُ فِي خَيْلٍ وله أسمه وهم لا توال وهم معرضون. أوفتنا الذين تصيبن الذين ولم منكم خاصته وعلم أن الله شديد العقاب والقرء Akuon di bumi takakuon ayat kubfakum ma shufaahu kum, ayadakum binasrihi, warazak kum mina qiybatil al kum يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ولم Allah عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليسرهم Duk atau yuduk atau yuxruk, wya mkurun wya mkur Allah w Allah kair al makilin, wa idatul laa علي. ما له نشاء لقل لا مثل هذا إن هذا إلا أن ساطير الأولين وإن Dan tur علينا injara' tan dari sana, atau kita Allah tidak menghukum mereka kecuali mereka dan Allah menghukum mereka, dan mereka meminta maaf. Apa yang mereka tidak dapat lakukan hanyalah menghukum Masjidil Haram. وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثر ترهم لا يحلمون وما كان صلاتهم حقا وَالَّذِينَ يُؤَالُونَ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَأَن سَيُفْقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْقًا ثُمَّ يُغْنَوْنَ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض وَإِن جَاءَنَّ خَبِيثًا بَعْضُهُ وَلَا بَعْضٌ فَيَمْكُمُ الْجَمِيعُ فَيَنْجُ عَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنْ يَعُدُ فَقَدْ مَضَى ثُمَّ الْأَوَّلُونَ وَقَالَتْ لُغُ حَتَّانَ تَكُونَنَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّ Inna ta'awfa inna Allah la yiman ya manuna bansit Wa in tawallaw fa lahum anna Allah Nعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله قمسه ومن الرسول فَأَنَّ لِلَّهِ الخُمُسَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ والمساكين Aman tuh bila Allah, dan apa yang kita berikan kepada hamba kita, dan apa Allah atas kuli seorang yang kadir. Izan tum bilagudhat dunia, wahum bilagudhat al-quswa, warahb Walau taat kum, lahktal kum fil mi'ad, walaikill yaqdiyallah amran, kana mafgul. Walaikill yaqdiyallah amran, kana maf. عَلَن لِّيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَتِي وَيَحْيَا مَن حَيَّ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِى كهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَنَو أَرَاكَهُم كَثيرا فَشِلْتُمْ وَلَتَنَاجَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِن إنه عليم بذات الصدور، وإن يريكم إذ التقتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم. قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمور. تَفْسَبُتُ وَزْكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ لِحُكُمٍ وَصْبِرُوا Inna Allah ma'a assabirin Wala takonu kaladhin kharajuu min diyarihim Bacara wa rikaa annaasi Wala takonu Sesbeli Allah, Allah bima Yamanun mupim. سَيَأْتِيَنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَهْمَالَهُمْ وَقَالَنَا ظَالِمٌ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَّا نَاشِرٌ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ سَالْفِئَةَ ثانِ قَصَّ عَلَى عَقْبَيهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيء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 الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت Aidi kum, wa amallah, ليس بظلام للعبيد. Kata bi alfir'awn, wa الذين من قذليم كفروا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن إن الله لم يكن غيرا نعمة أن عمل على قوم حد يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب في 1000 العون والذين من قبهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا 1000 العون 119. إن شرع الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 110. الذين عاهدت منهم ثم ما يقظون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تصفّنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يلّذ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَمْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ وَاخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن يَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ Kuatil, waribatil kain, turhibun bhiyadu walallahe wadu akum, turhibun bhiyadu walallahe wadu akum, wa'akhirin min La ta'lamunhum Allah yaglamum, wa ma taufiqu min shayin fi sabilillahi wafailaykum wa antum la ta'lamun, wa Jangan uli salmi, fajarn lah, وتوكل على الله. Innuhu al-Sami al-Aliim. دعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصي و بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. Jika Anda membiarkan apa yang dihubungi di dunia Jumatnya di dunia Jumatnya di dunia Tetapi Allah menjelaskan di dunia Jumatnya di يا ايها النبي حاشك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض الظلم المؤمنين على القتان وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأن لهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخْتَلَفْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنكُونُوا مِمَّا غُلِمْتُمْ عَلَنًا قَيّبًا وَاتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا أخذ منكم ويغفر لكم والله رفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وحَجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَبْوَالِهِمْ وأنفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصر والذين آوا ونصر إنا كنا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وذينهم منث ووالله بما تحمون بنص وان الذين كفروا بعضهم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 Allah, dan orang-orang yang berjuang dan berkuasa, orang-orang yang berjuang dan berkuasa, orang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 Inna Allaha yakhluqu kull shay'in